وله الجواد المشاة في البحر كالاعلام فبأي آل ربك ما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 قَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جان فبأي آل ربك ما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آل ربك تكذبان. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجِرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ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 فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنتين دان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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُذْهَمَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان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 فبأي آل ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آل ربك ما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام